أن الإمام إبراهيم بن أدهم مر على رجل وجهه ينجر بالهم والحزن. قال الإمام: إني سأسألك عن ثلاثة فأجبني. أجري في هذا الكون شيء لا يريد الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من رزق شيء قدره الله؟ فقال الرجل. لا، فقال الإمام، أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ فقال رب. لا، فقال الإمام، فعلام الهم؟ خلي عن كل يا قلب الحسين واجد. We're A <laughs> story. Dan tidak taat,